يا أيها الذين آمنوا ليبلو الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم لعلم الله ما يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم